أتفرحون بقدومها أتفرح بقدوم الكفر أتهنع بالكفر أتسعد وتفرح بأن يصير عبد مرسل أرسله الله لبيان توحيد الله عز وجل وأن لا تصرف عبادة إلا إلى الله أتفرح بيوم جعله إلها يُعبد من دون الله ويُهنِّئ بعضهم بعضا بأعياد المشركين. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول في روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن القوم إلا هم إنه اتباع لسنن من كان قبلنا تعظيم يوم ميلاد المسيح الذي عبد من دون الله والذي صرفت له العبادات من دون الله وهو نبي مرسل ليس له من الألوهية شيء بل هو مخلوق خلق في رحم مرأة ويا عجبا كيف يكون إلها كبيرا عظيما ويحتويه رحم مرات إن هؤلاء فقدوا العقول قبل أن يفقدوا الأديان واتباع المرسلين ولذا ترى اليوم كثيرا من المسلمين يتسبأ بالنصارى في أعيادهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر ومن تسبه بقوم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن هذه الموادة والموالاة لأعداء الإسلام أنك تحب ما يحبون وتفرح بما يفرحون وتجتمع على ما يجتمعون عليه إنها مشاركة منك لهذه الكفريات الباطلة ولهذه المناسبات التي يعظم فيها المخلوق على أنه إله يعبد. من دون الله عز وجل إن كثيرا من المسلمين اليوم غاب عنهم مفهوم الولاء والبراء فهم وراء النصارى حذو القذة بالقذة من منهم يدرك هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أرخ بها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد من هو الذي يعرف الأشهر العربية الهجرية من من أبناء المسلمين يعرف شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر من بل من, من كبار المسلمين ممن يعرف هذه الأشهر العظيمة في الإسلام يعرفون يناير وفبراير ومارس ويعرفون ويترقبون بداية الأشهر الميلادية إنها انهزامية وذيلية وتبعية لدول الكفر والإلحام إنها غربة عن الإسلام يربى عليها الصغير ويهرم عليها الكبير إذا قلت لا وعدد لما أشهر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزهر قال الضحاك في تفسير هذه الآية الزور هو عياد المشركين لا يشهدونها لا يحضرونها لا يعينون على إقامتها في الفنادق والصلاة يستمعون قالوا احتفالا برأس السنة الميلادية يا هذا رأس السنة الميلادية قرر فيه الكبر بالله عز وجل رأس السنة الميلادية جعل المخلوق إلها رأس السنة الميلادية انصرف هؤلاء عن عبادة رب البرية بماذا تفرح وبماذا تسر إنها مشابهة أعداء الإسلام إنها الضعف والهوان إنها الذل والخذلان إنه ينبغي لمن عظم آثار المشركين وأعياد المشركين ينبغي أن يهان كما قد يهينت المعبودات التي عبدت من دون الله ومن يهين الله فما له من مكرم أيها المسلمون إن هذه الاحتفالات بعيد رأس السنة إن سلمت من أن تكون كفراً إذا كانت إقراراً للكوفر، فإنها من أعظم المحرمات. إنها أعظم من سرب الخمور. إنها أعظم من قتل الأنفس. إنها أعظم من الزنا والربا. أن تحتفل بميلاد إلهٍ يوباً رحم الله الإمام أحمد <تصفيق> ابن حنبل قال إنني لا أطيق أن أنظر إلى نصراني إنني لا أطيق أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة لا يستطيع الإمام أحمد بن حنبل أن ينظر له بعينيه وهؤلاء يفرحون ويحتفلون وأصحاب المحلات يترقبون مجيء هذه المناسبة الباطلة الكفرية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 أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من المرء مع من أحب يوم القيامة هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز لك أن تقف عند محل لبيع الحلويات تأخذ حلوى إلى أهلك من أجل ماذا؟ مشاركة للكفار مشاركة للنصارى مشاركة للكفر لا يجوز لك أنتم أهل المشركين بهذا لا يجوز لكم أيها المسلمون أن تتبذل التهاني بميلادي نبي مرسل جاء إلى إله يعبد لقد جاءت السريعة. بمخالفة اليهود والنصارى في أمور كثيرة يتميز فيها المسلمون بدينهم لقد جاء الإسلام بتعزيل الفطر وتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب لقد جاء الإسلام بإعفاء اللحاء وحف الشوارب مخالفة لياهل الكتاب في صور كثيرة من المخالفة اليهود والنصارى ومن أعظمها في المخالفة ومن أعظمها أن اليهود والنصارى اتخذوا قبور عبئ مساجد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما صنعوا كيف يطيب لمسلم ولمسلمات أن تحتفل بهذا اليوم إن أعياد المسلمين هي عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة التي يج الذي يجتمع فيه المسلمون هذه أعيادكم أيها المسلمون ليس عندكم عيد رأس السنة إنما وضاع وكفر الناس تبعي أيها الناس لأعداء الإسلام إنها ذئلية إنها أمة كانت أعظم الأمم لما تمسكت بدينها كما قال عمر بن الخطاب نحن قومنا عزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله ولا يزال المسلمون إلا من رحم ربك يذلون لهؤلاء ويتملقون لهم ويتزلفون إليهم وهم يذلون الليل والنهار فاعتز أيها المسلم وآيتها المسلمة بدينكم لا تستقبل التهنئة وعلم الناس أنه لا يجوز هذه التهاني وليس بعيدا لنا إنما من أبطل الباطل الذي ينبغي أن ندفعه ونرده وننكر على قائله والمشجع عليه والمعين عليه سواء كان في فنادق أو في مسارح أو في قنوات إعلامية إنهم صاروا أذنابا للباطل وبوقا من أبواخ الباطل صلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون إن مسألة مخالفة اليهود والنصارى من أعظم المسائل المهمة في عقيدة الإسلام وإن المسلم ينبغي له أن يعتز بدينه وأن لا يكون تبعا لهؤلاء الكفرة يحتفل بما يحتفلون به ويفرح بما يفرحون به ويسافر بعض المسلمين إلى كثير من دول الكفر من أجل الفساد والفسق وينفق أمواله وهي وبال عليه وسيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذه الأموال درها من درها من أين اكتسبها وفيما أنفقها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام النسائي من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فكل درامين ستسأل أين أنفقته من أين اكتسبته وأين أنفقته وهؤلاء يرحلون المسافات الطويلة وينفقون أموالهم من أجل أن يحضروا الكريسماس في دول الكفر أيه إسلام هذا أي دين هذا وآخرون يستمعون في البيوت ويأتون بالحلويات والشموع من أجل ماذا أيها المسلمون من أجل ماذا من أجل الكفر الذي عم وطن من أجل ما يفعله النصارى من الدعوة إلى كفرهم إنهم يفرحون وتبرق أسارير وجوههم المظلمة الكالحة إذا رأوا المسلمين على هذا الحال تبع ليون اعتز بدينك أيها المسلم دينك اعتز بإسلامك الإسلام يُعلى ولا يُعلى عليه إن اليهود والنصارى إن تعايشوا بين المسلمين ينبغي أن يكونوا صاغرين كما قال الله عز وجل يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون واليوم صاروا مبجلين مكرمين في كثير من ديار الإسلام إنه لا خلاص لنا لا نجاة لنا لا رفعة لنا إلا أن نراجع ديننا وأن لا نتنازل لدول الكفر لا نتنازل عن ديننا أي إسلام سيقام أي دولة للإسلام ستقام إذا كان المسلمون يهنئوا بعضهم بعضا بميلاد المسيح وبأعياد الكفار بدل أن يكونوا ينكروا هذا الباطل فعلى ولاة الأمور جميعا وعلى ولي أمر بيت المسلم أن يراعي أهله لأن لا يقال لو إذا بل المحل الفلاني عيد رأس السنة يمشي أحضر لنا الثوب الفلاني يمشي أجلب لنا الحلويات يمشي هاتي لنا الشموع يمشي أين تمشي فاحذروا أيها المسلمون من التشبه بالكفار وتميزوا بدينكم فإنه لا أعياد لنا إلا ثلاث عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر المبارك ويوم الجمعة المبارك وغيرها لا أعياد لنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على دينه وأن يخذل الكفرة من اليهود والنصارى اللهم اجعلهم أذلة صاغرين اللهم اجعلهم أذلة صاغرين اللهم اجعلهم أذلة صاغرين اللهم اجعل الهوان وذل عليهم يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه